وياك يا موج البحر ارسل سلامي انا ارسل سلامي وضعت اشواق انا نسكن خدامي انا نسكن خدامي أنا, انا يا بحر وياك نسكن خدامي انا نسكن خدامي أنا, أنا, انا يا بحر هاك غايب بحب النبي وناذر سنينه والله ناذر سنينه غايب بحبنا واحباب السفينه اصحاب السفينه يا بحرها قلبي ويا يا بحرها ويا مثل الموجك يا بحر طايب هيامي مثل موجك يا بحر طايب هيامين والله طايبني هي يامين وياك يا موج البحر ارسل سلامي انا, أنا ارسل سلامي انا وتعز وحنينك الغرامي انا الغرامي انا هيمنو يا بحر وياك خد مسك الختامي يا لا مسك الختامي يا أنا, انا يا بحر وياك خد هاي التحيه هاي التحيه بالفارس بفان وبحور المني يا بحور يا بحر وياك خذ هاي التحيه أنا أنا هاي التحيه بحر المنيه بحور المنيه انا, أنا بخيال البحر يوم البنيه يوم البنيه نوح بزودك ن جت هاي البريه هاي البريه بيوم مركب اقصى يا حصن يا مولاي من الحطامين هول الحطامين هو يا من الحطامين الحطامين موج البحر ارسل سلام قاص الشوق وحنين كل غرامي انا بالغ كل في الروح بالنبي نور هيمله في الروح بالنبي نور يا بحر وياك خذ مسك يا بحر وياك خذني راني لشواك روحي ذبلها الصبر ما تحمل فراق يا بحر وياك خذني راني لشواك راني لشواك روحي ذبلها الصبر ما تحمل فراق ما تحمل فراق <تفق> لك عطشانة وتون كل لحظة تشتاق كل لحظة تشتاق لو ريت روحي لك وتشوفك شمال وتشوفك شوال حضرتك هون قيبنجور حضرتك هون قيبنجور يم بحر شوقك ادب انا دلال ظامي انا دلال ظامي يا بحر شوقك ادبدلالي ظامي والله دلال ظامي وياك يا موج البحر ارسل سلامي انا ارسل سلامي وضعت اشواقي وحنيني بكل غرامي والغرق الغرامي انا هيمنه سكا ختامين أنا، أنا, أنا،, أنا, انا انا يا بحر وش ما كتب شعر هيام عن وصف نوح النبي يعجز كلامه يا بحر وش ما كتب شعر هيام شاعر انو اصف نح النبي يعجز كلامي والله يعجز كلامي سيدي منك يشع نور الايمان نور الايمان وشفع نريدك ذخر يوم القيامه يوم القيامه حبك نور عنا منته من سيدي حبك صبح نور بظلامي <تصفيق> نور بظلامي نور نور وياك يا موج البحر سلامي انا وضع اشواق وحنين كل غرامي انا اغنوق الغرامي انا دائما اغن في, في النبينوراي دائما يا بحر وياك خدم است خدامي انا انا است خدامي يا بحر وياك خدم است <تصفيق>